مع بسم الله نبدأ أول فقرات حلقتنا فقرة تلاوات مرثلة وقد اخترنا فيها تلاوة من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بصفر الأمين العام للهيئة العالمية لتحفيز القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم الإسلامي. الشيخ عبد الله بصفر هو امام وخطيب جامع الشعبي بجدة ولد عام 1381 للهجرة وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه من جامعة ام القرى عام 1419 للهجرة للشيخ عبد الله بصفر نشاط وعضوية في العديد من الجهات العلمية والخيرية وسجل مصحفا مجودا يبث في اذاعة القرآن الكريم سيتلو الشيخ عبد الله بصفر من من الآية الحادية والخمسين من سورة المائدة إلى الآية الرابعة والتسعين. يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضونها معه. إنها معركة العقيدة. فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه، وهم يعادونه لعقيدته ودينه قبل أي شيء آخر. بيّنت الآيات أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بتبلغ الدعوة ووعده له بالحفظ والنصرة، ثم بينت حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكشفت الانحراف في ما يعتقدون، وكشفت السوء في ما يصنعون في تاريخهم كله، ثم ذكرت بعض الأحكام الشرعية ككفارة اليمين وتحريم الخمر والمسر. تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم من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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ إيمانهم إن نهم لمعكم حبّقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب له على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم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 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 فليداه مبسوطان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كل ما أوقدنا رأى الحرب أطفأه الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوى لك كفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم نات نعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة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 زِلَ الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضو وألا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا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 لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقق الله عليهم أن سقق اللَّهُ عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أulia ولكن ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن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 يقولون ربنا آمنا فكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احلنا الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم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 بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 فيما طعموا إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناوله أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم من سورة المائدة استمعنا ويكملا تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله بن علي بصفر ضمنا فقرتنا الأولى فقرة تلاوات مرثلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن